المسنف رحمه الله وتعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات قوله رحمه الله والأركان والأعضاء والأدوات وأن لا تحويه الجهاد. نقف مع هذا كلمة كلمة قوله رحمه الله والأركان ألوه هنا عطف على ما تقدم تعالى عن الأرسل حدود والغايات والأركان والأركان جمع ركن وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى يطلق الركن في اللغة على جانب الشيء الأقوى والمراد به هنا الجوارح لأن الأركان تطلق ويراد بها الجوارح كما هو معروف في كلام السلف الإيمان اعتقاد الجنان وعمل بالأركان قول اللساني واعتقاد الجناني وعمل بالأركان المقصود بالأركان يعني بالجوارح وهذا من النفي المجمل وسنتكلم عن الموقف السليم في النفي المجمل بعد قليل فقوله رحمه الله تعالى عن الأركان يعني عن الجوارح والأجزاء التي هي نظير ما للمخلوقين أو التي هي مماثلة للمخلوقين ومثله قوله رحمه الله والأعضاء العضاء جمع عضو وهو جزء الشيء والمراد أن الله تعالى منزه عن الأطراف كاليد والقدم والوجه ونحو ذلك على وجه يماثل المخلوقين وليس مطلقا ليس النفي هنا مطلقا إنما لابد من تقييده بأنه على بأن النفي على وجه يماثل مال المخلوقين ومثله أيضا قوله رحمه الله والأدوات فإن الأدوات جمع أدات والأدات هي ما يتوصل به إلى الشيء وما يستجلب به نفعه أو يستدفع به ضره أو يستدفع به الضرر فالله تعالى منزه عن أن يحتاج إلى أدوات يبلغ بها مراده أو يدرك بها ما قضاه وقدره فهو الغني الحميد سبحانه وبحمده هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله الأركان والأعضاء والأدوات هي من الألفاظ المجملة التي لم يأتي في كلام السلف إثباتها وليس في القرآن ولا في السنة ذكرها فالواجب فيها هو عدم إثبات ألفاظها لأن ألفاظها لا دليل عليها إثباتا ولا نفيا هذا من جهة وأما من جهة المعنى فإن هذه الكلمات يجب فيها الاستفصال ومعنى الاستفصال أي أنه لا بد فيها من النظر في مضمونها ومحتوى فإنه لا يجوز اعتماد مثل هذه الألفاظ دون تأمل ونظر في مضمونها فطريقة السلف ولا إما في هذه الألفاظ المجملة المجملة يعني التي تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى فاسدا ما كان على هذا النحو يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا ولم يأتي نفيها أو إثباته إطلاقا في كلام السلف فلا يجوز إطلاقه نفيا ولا إثباتا هذا من حيث اللفظ أما من حيث المعنى فالواجب التوقف والبت والت... معنى الاستفصال طلب التفصيل المعنى الصحيح يثبت والمعنى الباطل يرد وهذا المنهج يسلم به الإنسان من أن يتورط في ألفاظ ظاهرها التعظيم للرب جل وعلا وباطلها نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته لرس أثبته الله تعالى أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه ولهذا لما قرأ شيخنا عبد العزين بازر رحمه الله هذه الكلمات في كلام المؤلف القرية أت عليه قال هذا الكلام كلام رديء أي من حيث إطلاقه ولكنه محمول على معنى صالح فيما ذكره المؤلف لأن المؤلف من أهل السنة والجماعة وهو يحكي ما عليه سلف الأمة وفقهاء الملة ولهذا يجب حمل كلامه على ما تقتضيه طريقة السلف في هذا فقد ذكر أبو حنيفة رحمه الله وهو من اعتمد المصنف كلامه ذكر رحمه الله إثبات اليد والوجه لله تعالى ونحو ذلك من الصفات الخبرية الثابتة بالأدل القطعية فمما ذكره في الفقه الأكبر وهو من مؤلفات الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال له يد ووجه ونفس كما ذكر الله تعالى في القرآن فعلم من هذا أن المصنف لما قال تعالى عن الأركان والأعضاء والأدوات لا يقصد بذلك نفي هذه الصفات عن الله عز وجل كما يستعملها المبتدعة في نفي صفات الله عز وجل الخبرية وإنما مراده نفي أن يكون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من يد أو وجه أو غير ذلك مماثل المخلوقين طيب ما الموقف من تسمية هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى لنفسه بأنها جوارح اليد والوجه والأصابع والقدم وما أشبه ذلك مما جاء به الخبر الجواب أنه لا يجوز أن تسمى بهذا لأن تسميتها بهذا يوحي بمماثلة المخلوقين فإن الله تعالى لم يسمي هذه بأعضاء ولا بجوارح بل سماها بما جاء به القرآن قوله تعالى بل إذا هم بصوطتان ينفقوا كيف يشاء وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، وما أشبه ذلك من النصوص التي أثبت الله تعالى بها هذه الصفات دون أن توصف بأنها أعضاء أو جوارح أو ما إلى ذلك مما يوهم النقص فإن الجوارح نقص في بني آدم لافتقارهم إليها والله تعالى غني الغني سبحانه بحمد عن كل شيء فلذلك لا يطلق مثل هذا لما قد يوهمه من التمثيل أو من التنقص لصفات رب العالمين وإنما يقتصر في هذا على ما جاء في الكتاب والسنة لا يجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد وغيره من علماء الأمة وسلفها الصالح إذن هذه الألفاظ المجملة ما الموقف السليم فيها؟ من حيث ألفاظها لا تطلق نفيا ولا إثباتا ومن حيث معناها يستفصل إيش معنى يستفصل؟ يعني يطلب فيها التفصيل فينظر في المعنى الصحيح فيثبت والمعنى الباطل فيرد ثم في قال رحمه الله ولا تحويه الجهات الست كسائر المبدعات أي أن الله تعالى منزه عن أن تحيط به الجهات الست وما هي الجهات الست فوق وتحت وأمام وخلف ويمين ويسار فهذه الجهات لا تحيط به سبحانه وبحمده كما تحيط بالمخلوقات ولهذا قال كسائر المبدعات وهذا نفي مفصل كسابقه، ومعلوم أن النفي المفصل لا يضيف كمالا إنما جاء في القرآن لإثبات لنفي ما يعتقده الجاهلون أو إثبات كمال الضد ويجب الاقتصار فيها على ما جاءت به النصوص فالله تعالى منزه عن أن يقدسه الناس بأكثر مما أخبر عن نفسه في كتابه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فإن قوله رحمه الله لا تحويه الجهات لا تحويه لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات كلام مجمل يحتمل معنى صوابا ومعنى باطلا المعنى الصواب الذي يحتمله قوله لا تحويه الجهات الست أن الله تعالى لا يحيط به شيء من خلقه وأن الله تعالى منزه أن يكون في شيء من خلقه فهو الكبير المتعال المحيط بكل شيء كما قال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا وأما المعنى الباطل الفاسد الذي توحيه هذه العبارة هو نفي علو الله تعالى على خلقه فإن المتكلمين يستعملون مثل هذه العبارة لنفي العلو ولهذا ينبغي ترك هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا مباطلا ولزوم طريق الأئمة وعلماء الأمة من الاستفصال فما صح من المعاني يثبت وما لم يصح يرد وأما الآلفاء فإنه يتوقف فيها هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه ال هذا في هذا المقطع من من كلامه وقد قال جماعة من أهل العلم كما ذكرت لكم إن هذا مما أدخلف على المصنف وليس من كلامه ولكن الأصل هو أنه من كلامه حتى يقوم بينه وتظهر يظهر برهان على أنه ليس من كلامه أو أنه من كلام النساخ لكن يعني هم من باب إحسان الظن بالمؤلف رحمه الله وأنه قرر أنه يسير فيما ذكره في هذه العقيدة على طريق سلف الأمة قالوا أنه مما أدخل على المسنف في كلامه وعلى كل حال نحن نحمل ما ذكره رحمه الله على المعاني الصحيحة لكن نقول الخطأ أين الخطأ في الإطلاق نفيا أو إثباتا لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا ثم قال المصنف رحمه الله والمعراجه